Bismillah rahman zeggen: "In de Alhamdulillah, de Heer En wij salallen al waala al waalihim Wal كانز مواضيع للخمس في مقابل عنوان الفائدة مادام أن عنوان الفائدة هو عنوان للخمس وارد في على الأقل في مؤثقة السماعة مثلا الخمس في كل ما افاد الناس خب هذا وارد طبعا ما رد أقول نريد ابحث أبحث عن ما هو الدليل ما ليس بحثي عن الدليل ما هو الدليل على تعلق الخمس بعنوان المعدن والكنز والغوث لو قلنا ما هو الدليل رأسا يقولون الدليل هي هاي الرواية اللي صرحت قالت الخمس على خمسة أشياء أو الرواية الأخرى التي صارحة على أن المعدن موضوع للخمس بعد أحنا الشخص نصوصها كما قالت. ليس مقصودي هذا أنا أقول أنه أليس هذا يدل على وجود مهزة هل عجب الجعل الشرعي كان شيئا سوريا هكذا جعل جعل الخمس على فائدة وجعل الخمس على المعدن خب أليس ألم يكن الجعل جعل الخمس على الفائدين يغني من جعل الخمس على المعدين فما مغزى ذلك هل من وراء هذا مغزى أو لا ما نحصل على مغزى لو كان من وراء هذا مغزى لعل ذاك المغزى يترتب عليه بعض الآثار الفقية ولهذا نريد أن نعرف مغزى هذا الكلام السيد الخوي رحمه الله له عبارة مختصرة في هذا كتابه في الخمس في أول بحث المعدن في أول بحث المعدن عندها عبارة مختصرة هو ليس بصدد ما نحن بصدده يعني هو ليس بصدد أنه خل نشوف ما مغزى هذا ما معنى هذا لماذا هكذا صار يطرح هذا كسؤال أو كمشكلة ثم يبحث عن جوابه هو مو بهذا الصدد لكنه أندفت عبارة نقدر ننتزع إحنا من العباره العبارة فرد حل لما نحن بصدده عبارته ما يلي هو بصدد أن, أن يبين أن المعدن علي خمس وأن هذا المعدن ما يستثنى من نمؤونة السنة هو بهصل أنه إذن يقول في عبارته تشهد لذلك جمله وافره من النصوص بين معتبر وغيره لا بعنوان الفائده لنلاحظ زياده على المؤونه هاي هاي عبات فهنا مشير الى ان المعدن ما يسلف من مؤونه السنه ليش لان تعلق الخمس بي بعنوانه وليس بعنوان الفائده حتى تستثنى من المؤونه بثلاث كلمات فيا ترى نقدر نستفيد من هالعبارة انه اذا مغزى تعلق الخمس بعنوان المعدن ليه يكون هذا يعني أن المعدن صار عنوانا خاصا لتعلق الخمس به في مقابل عنوان الفائدة هذا سببه هذا مغزوه هذا معناه أن المعدن ما يرسفن من المؤونة بينما الفائدة يرسفن منها المؤونة هكذا يمكن أن يقال أو يستنبر منها العباره ولكن يا ترى من قال أصلا لنا أن استثناء المؤونه وصف من أوصاف الفائدة من أوصف عنوان الفائدة نحن ورد عدنا الخمس بعد المؤونه هذا الخمس بعد المؤونة إما أن نفهم منه الإطلاق ونقول حتى خمس المعدن بعد المؤونه حتى خمس الكنز بعد المؤونة فنستثني حتى من المعدن والكنز مؤونه السنة أو نقول لا ما الاطلاق مخصوص بالفوائد الاعتيادية المألوف لدى الناس مغفون بهذا إما هكذا أو هكذا هذا يجب أن نرجع على روايات استثناء المأونة لكي نرى أنه به إطلاق أو ما به إطلاق وقد بحثنا نحن قبل تعظيم في آخر بحثنا للغنية بحثنا هذا وقلنا أنه لا إطلاق لها يعني أبطلنا الإطلاق ما له إطلاق لكن هذا ما يحقق هدفنا ما يحقق هدفنا وهو أنه نقول اذا مغزى تعلق الخمسة بالمعدن يعني أنه لا استثناء في ذلك لا, لا ما يستثناء المؤونة استثناء وعدم استثناء المؤونة راجع إلى إطلاق وعدم إطلاق ذيك الأدل تلك الأدلّة يجب أن نرى أنها مطلقة الخمس بعد المائنة يعني في كل أقسام في كل أقسام الخمس الخمس بعد المائنة أو أنه لا ما مطلقة راجع لذلك إن قلنا بالإطلاق يشمل الجميع وإن لم نقل بالإطلاق لا يشمل الجميع أو هي وهذا أجنبيا عن لحنتنا كحمل على الصحة. يعني إذا أردنا أن نحمل كلام السيلخوي على الصحر رحمه الله هكذا هكذا نقول نقول السيلخوي رحمه الله فهم من ذيك الروايات ال أن الخمس على الفائدة يعني قال أن ذيك الروايات تنظر إلى الخمس على الفوائد الخمس على الفوائد يستثنى منها مؤونة السنة عند إذن هنا في المعدن يقول بما أن المعدن عنوان آخر والصح المعدن هو هم فرد من أفراد الفائدة لكنه على يحد المعدن له عنوانه الخاص عنوان آخر إذن روايات استثناء المؤونة عن الفائدة لا تشمل هذا إذن هذا يجب أن يخمس منذ البيت مو ننتظر إلى سنة هو لعل, لعل ما صلصي خوي رحمه الله هذا المعنى ولكننا في فهمنا حسب ما أشارنا في فهمنا أصلا أدلة استثناء كلمة بها خمى بيها تقول الخمس بعد المونة يجب أن نرى أن هذا مطلق يشمل كل أنحاء الخمس أو لا وإذن فبغي هذا السؤال لا زال بلا جواب وهو أنه ما هو مغزى أن المعدن له موضوعية لماذا يجعل المعدن الموضوعية؟ لماذا لموضوعية التشريع لماذا هكذا شرع هيك مجرد مجرد اشتهاء في التشريع أخوة الشريعة هكذا أردت إحنا شي خصف هيتش أو لا لها مغزى هذا السؤال بقى بعد بلا جواب عندي اذن الجواب الاختراحي الذي انا اقترحه اذكر واذكر هم شواهدي على ذلك وعندي اذن انتم تاملوا وابحثوا وطالعوا لاحظوا ان هذا الجواب صحيح او غير صحيح الجواب الاقتراحي انا هكذا اقول أقول الخمس بعد المؤونه هذا ناظر الى غريبه شرعية غربت على الممتلكات الخمس بعد المؤمن هذا وريبة شرعية غربت على الممتلكات فمثلا وكذلك الخمس في في كل ما أفاد الناس الخمس في كل ما هذا المواثقة السماعة الخمس في كل ما أفاد الناس غريبة شرعية ضربت على الممتلكات خب الخمس في كل ما أفاد الناس لو أن أمال سرقة سرقة سرقة كلها سرقة كلها خرام السرقة هم تفيد الناس فائد الدنيوية على كل الناس. تفيد السارقة السرقة فائد الدنيوية بغض النظر عن حصاب الآخرة هل نقول الخمسة على ما أفاد الناس مطلق يشمل حتى مال سرقه أنت اسرق أموال وخمسها نقدر نقول شكرا طبعا لا إذن الخمسة على كل ما أفاد الناس يقصد بما أفاد الناس موضوعه الممتلكات اللي يكون مملوك اللي الممتلكات حسة شلون ينجمع الملك ملك المال جميعا ومع أن خمسه ليس لي خمسه لا الخمس قول ما شئت أن تقول قول ملكية آنم ما يدخل هذا المال كله في ملكي آنم ما ثم خمسة ينتقل قول ملكية تقديرية يقدر أنه ملك وعند إذن خمسة قول مقتضي الملكية مقتضي الملكية موجود وخمسه يكون لغيري هذا بحث آخر يرتب أو يفلسف المطلب شيء بشكل من هذا القبيل ملكية تقريبية ملكية مقتضي الملكية هذا, هذا مفاد هم روايات الخمس بعد المؤونة ما هذا وهم روايات الخمس على كل ما أفاد الناس هم ما هذا ولكننا نقول أن المعدن وكذلك الكنز وكذلك الغوص هذني أصلاً ليست ملكا للناس حتى تشمله هذه الضريبة أو يشمله ذاك الاستثناء ليست ملكا للناس، وذلك لأنها من الأنفال والأنفال كلها للإمام. إذن فمعنى تعلق الخمس فتعلق الخمس بالمعدن أو بالكنز أو بالغوص يختلف بروحه عن الخمس المألوف الذي قال في رواية سماعة على كل ما أفعل الناس أو عن الخمس المألوف اللي قال الخمس بعد المؤنى أصلا هذا الخمس غير ذاك الخمس ذاك الخمس غريبة على ممتلكاتي بينما هذا الخمس ليس ضريبة على ممتلكاتي لأن هذه كلها من الأنفال وإنما هذا الخمس معناه ومغزاه أنه صاحب الأنفال ومالك الأنفال وهو الإمام عليه الصلاة والسلام أجاز لي أو قل أجاز لشيعته أو قل أجاز لكل مسلم بحث آخر أجاز لنا انه اننا حينما نستخرجه ناخذ اربعه اخماس ماله والخمس الاخر باقي في ملك الامام مو ان هذا الخمس كان ضريبه لا هو كل كل للامام لكن الامام سمح لي بان اخذ اربعه اخماس ماله وادفع الخمس الاخر إذا قلنا بهكذا كلام يص... هذا فالمغزى معقول ومفهوم نقول ما مغزى أنه جعلت هذه مواضيع مستقلة للخمس في مقابل ما أفاد الناس في حين أن هذه أيضا هي مما أفاد الناس الجواب أن المغزى هذا المغزى هذا وهذا يتلاتب عليها آثار فقهية منها ما أشارت إلى من أن مشكلات هذا اللي معاي مشكلة مع مشكلة مطروحة في في الكتب وهي أنه إيش معنى نؤمن باستثناء المأونة من أرباح المكاسب ومنؤمن باستثناء الم من المعدن ونحوه هذا اللي بحثناه قبل التعطيل وجمنا نستوعب روايات نستقصي روايات استثناء المؤونه فناقشنا في بعضها سندان ناقشنا في بعضها دلالتان قلنا ما به اطلاق هيتش بحث بحثنا قبل بينما بناء على هذا اصلا ما نحتاج لذاك البحث ذاك البحث الذي بحثنا بعد ما نحتاج لك. لأننا أساسا نقول أن الخمسة بعد المؤونه هذا يبين هذه ضريبه ماليه ضريبة مالية من قبل الشريعه والضريبه الماليه تكون على ممتلكاتي بينما الانفال ليست من من ممتلكاتي اصلا فاذا سمحت الشريعه باني أمتلكها سمحت لي بان امتلك اربعه اخماس مو مو كله هنا. هنا طبعا يجب أن أخرج الخمس منذ البدء بعد لا معنى لأن أجد إلى سنة وأصدر المؤمن هشكل سطح أثماتكيا هكذا سيكون بلا حاجة إلى ذاك البحث الذي بحثناه هذا من جملة الآثار الشرعية لهكذا فهم يبقى من هو الثالث هو الثالث هم نفس الشيء؟ نفس الشيء؟ فكان <تصفيق> اسمحوا لي اسمحوا لي يبقى تبقى الشواهد على هذا الذي اقوله هل هناك شواهد روائيه على هذا فهم او لا هنا لو لاحظنا روايات الأنفال لو لاحظنا روايات الأنفال وأثبتنا بها أن هذه المعدن والغوص والكانز أنفال لو لاحظنا روايات الأنفال وأثبتنا بها أن هذه أنفال ذيكي روايات فتشاهد لطيف ستكون لنا أشكري فلا لاحظ شيء أما طبعاً سأجملاً بحثنا على العموم ليس في الأنفال هذا الأنفال ينرد اللفد بحث مستقل لكنه أقول لو لاحظنا رواية الأنفال ورأينا أن هذه الثلاثة كلها الأنفال خش شاهد رح يصدقني وعليه فلندقق شيئا ما في رواية الأنفال أنا المقدار الذي استخلصت من رواية الأنفال اقرا لكم المقدار الذي استخلصت من رواية الأنفال هذا أولا المعدن للمعدن من الأنفال حتى نفسر الخمس ماله بهذا التفسير اللي اخترحناه هنا أنا مشير إلى رواية اسحاق بن عمار الباب الأول من الأنفال الحديث عشرين عشرين الأول من الأنفال هذا موضع ينطبق عليها. هذا هنا موجود أبو عبد أبو عبد على على طبعا ما أنت ليش من طبقة ما أدري. هذا الشيء م... على هذا اي ادري افهم بس مو المفروض ان يكون اختلاف بينهما صوره 30 جزاء على الهدف. ابو الابواب الانفال 500 بل نفس الشيء صح علي بن إبراهيم في تفسيره عن أبي عن فضالة ابن أيوب عن أبان بن عثمان عن سحق بن عمر السنة الطام قال سألت أبو عبد الله عليه السلام عن الأنفال فقال هي القرى التي قد خربت وانجلى أهلها فهي لله والرسول وما كان للملوك فهو للإمام وما كان من الارض الخربى لم يجف عليه بخيل ولا ركاب وكل ارض لا رب لها والمعادن منها اشعار فالمعادن منها ممن مات وليس له مولى تمالوا من الانفال هذا هذا مصرح بأن المعادن منها المعادن من الانفال هذه رواية والرواية الثانية دي بعد موسى حديث ثمانية من نفس الباب. وعن أبي بصير هذه مرسلة العياش. أنا أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال: لأن الفال قلت أما الأنفال قال منها المعادن وال منها المعادن وال والأوجام إلى آخره الشهس. الشاهد على كلمة من المعادل خب هذا بالنسبة للمعادل نفس الباب حديث 28 وعشرين. هذا بالنسبة للمعادن أما بالنسبة للغوص بالنسبة للغوص الشاهد على كونه من الأنفال صحيحة أبي سيار باب أربعة من الأنفال الحديث Hadithus Sani الحديث Al Hadithus Sani Ashraf. Al إسناده الشيخ بإسناده عن سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن الحسن بن محبوب هذا أبي جعفر أفتكر المقصود به أحمد بن محمد بن عيسى يسأل عله إذا ألا لا أذكر إذا أحمد بن محمد خالد هم يسمى وأبي جعفر يتردد بينهما مو مشكلة على كل حال صحيح عن الحسن بن محبوب عن عمر بن يزيد عن أبي سيار نسمع ابن عبد الملك السند صحيح في حديث قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام إني كنت وليت الغوص أنا من قبل الحكومة ولوني أن أطلع غوص فاصبت أربعمائة ألف درهم ضمن خؤنبوني في الحصة من هذا الليين أصبت أربعمائة ألف درهم وقد جئت بخمسها ثمانين ألف درهم وعتبر أن الغوص يجب أن يخمس وكرهت أن أحبسها عنك وأعرض لها وهي حقك وأعرض لها يعني أنا أقول أكله كرهت ذلك وهي حقك الذي جعل الله تعالى لك في أموالنا فقال الإمام عليه الصلاة والسلام الشاهدنا وما لنا من الأرض وما أخرج الله منها إلا الخمس يا أبا سيار الأرض وما أخرج الله منها فقط خمس إلنه انت جاب لي بالخمس يا وما لنا من الأرض وما أخرج الله منها إلا الخمس يا أبا سيار الأرض كلها لنا فما أخرج الله منها من شيء فهو لنا المسكين قال يا, يا مولانا أجيب كل اليك ممشكلة. قال قلت له انا احمل اليك المال كله فقال لي يا ابا سيار قد طيبناه لك وحللناك منه فضم اليك مالك وكل ما كان في ايدي شيعتنا من الارض فهم فيه محللون هذا من جمله اخبار التحليل اللي في ذات ك... يجب ان يبحث انه ما ما معنى هذا التحليل وايش المطلوب الان احنا مو بهالصاله وكل ما كان في أيدي دي من الارض فهم فيه محللون ومحللون لهم ذلك الى ان يقوم قائمنا فيجعل الله فرجه فيجبيهم طسق ما كان في ايدي سواهم فان كسبهم من الارض حرام عليهم حتى يقوم قائمنا فيأخذ الأرض من أيديهم ويخرجهم منها صغارة هذا الشكل يحملوها في باب في باب الأخبار التحليل أن هذا راجع إلى الخمس الذي من من قبل العام تصل إليه لأن هذا كان مشتغل في ويالحكومة وهم انضوها المغدار يقول هذا حلال لكم اللي ينضيكم هذولك على كل حال الشاهد هنا أنه إذن الغوص الإمام يقول الأرض كلها لنا فما أخرج الله منها من شيء فهو لنا فالغوص إذن من الأنفال خب سيدنا هو المال اللي أتى به الإمام هذا المال هو الذي أخذه من الحكومة وهو 8000 إيك لا لا لا مو 8000 ثمان تعرف خمس كان أربع مئة ألف خل أربع مئة ألف أخرج الله. لا أخرج أكثر من هذا هم إنضوا هالمقدار هم رخوموا يخ ينضوا حصيلة باعتبار والباقي ينضف فهما إنضوا هالمقدار هذا فيقال أن هذا ما يدل على التحليل بالمعنى المطلق الذي قد يتخيل البعض وإنما هذا تحليله الخمس الذي ينتقل من السنّي إلى هذا، على كل هذا راجع إلى بحث التحليل، مو مو مقصودنا أن نبحث هنا، وإنما المقصود أنه هنا دلت الرواية بوضوح على أن الغوص من الأنفال، هذا، هذا إثنين. على الكنز هذا الكنز اللي أثاره هذا أحد الإخوة قبل شوية أثاره هذا موضوع الكنز شيئا ما يتمشكل لأنه هو عنوان كنز باسمه في روايات الأنفال ما عدنا عنوان كنز باسمه ما عدنا في روايات الأنفال هناك الطرق لاثبات ان الكنز هم من الانفال هناك طرق أي طرق بعض هيتم بعض لا يتم هناك طرق لاثبات ان الكنز من الانفال انا اشير الى هذه الطرق وانتم لاحظواها واحد واحد نفس هذه الروايه نقدر نفس هذه الروايه نفسها الروايه هذا احد الطرق أحد الطرق هذا لو لو قبلنا إطلاق رواية أبي سيار يقول يا أبي سيار الأرض كلها لنا فما أخرج الله منها من شيء فهو لنا قد يدعي مدعيا أن الكنز يشمله هذا الإطلاق الكنز أيضا خوف في صارف الزمان دفنوا تحت الأرض الآن يدخل في عنوان ما أخرج الله منها من شيء فهو لنا هذا طريق هسه انت ناقش قول انه لا هذا ينصرف الى ما هو بطبعه الاولي في الارض مو الى ماده فينا في الاخ على كل حال هذا طريق ان نقول ان اطلاق روايه ابي تشمل هذا هذا في الطريق ثانيا نتمسك بقاعدة مصيدة احيانا يتصيدون الفقهاء القاعدة أم يتصيدوها من الموارد المختلفة المتفرقه في الفقه. فلنتصيد من هال من هال أمور المتفر المتفرغة اللي راح اعدها إن شاء الله. قد يتصيد من مجموع العناوين المذكورة في الأنفال. العناوين المذكورة في الأنفال عدنا بها. كل أرض خربة هذا عنوان وارد في الأنفال بطون الأودية هذا عنوان وارد الاجام وارد ميراث من لا وارث له وارد المعادن هو وارد اللي المعادن والآجام وكل قضية بعد أهلها وارد لو تصيبنا من هذه الأمور كل قريسة بعد أهله هذا هذا آه الكنس بعد أهله هذا ليس قريسة هذا الكنس بعد أهله يقين قد نتصيد من كل هالأمور فهو عنوان عام وهو إما أن نقول كله نقول العرف هكذا يفهم يتصيد من هذا الني أن كل ما لا يكون له مالك معلوم فهو للإمام له هالشكل نتصيد العنوان <تصفيق> كل ما لا يكون له مالك معلوم فهو للإمام إما هكذا لأن هذا ينطبق على كل هالعناوين اللي عددناه أو شكل آخر نتصيد العنوان نقول كل ما يعود في عرف المجتمعات والحكومات إلى الأموال العامة فهو للإمام اللي عادة الحكومات تسيطر عليها لأن المعادن والآجام والقارية المبادة أهلها وأمثالها ذن كلها أشكل فنقول ما يكون في نظر الناس في نظر العرف من الاموال العامة واللي الحكومات عادة تسيطر عليه والكنز لا إشكال أنه من هالقبل هذا هم في الطريق آخر أو نستفيد من الروايل التي دلت على أن مجهول المالك للإمام، هسا أنا أقرأ أقرأ لكم الرواية، أكو رواية تدل على أن مجهول المالك للإمام، وهذا اللي يقولوا أنه مجهول المالك يتصدق به، الإمام هكذا أمر أنه تصدقوا يقول تصدقوا به، هذه أكو رواية من هالنمط، فهذا ال هذا الكنز كان خم مجهول المالك يعني صح ما قبل آلاف السنين قبل ألف سنين يجوز روا يجوز في علم الله أكو من ولو ولو في طبقة كلش متأخرة عن المالك هو موجود لكن منو يقدر يحصله فمجهول المالك أو على الأقل مضافه زمان اللي صار مجهول المالك لو فرضنا أنه الآن باد كل أهل باده لكن في زمان ما صار مجهول المالك فهو للإمام والرواية ما يلي اللي أقول يدل على أنه مجهول المالك للإمام الرواية هذه عن داود انبالي. الوسائل باب سبع من اللقطة الحديث الأول محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن موسى بن عمر عن الحجاج السنة الصحيحة عن داود ابن أبي يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال رجل قال قال رجلون إني قد أصبت مالا حصلت هذا المال مجهول المال ما معلوم عنه. وإني قد خفت فيها على نفسي هذا المال ما معلوم المال فخفت فيها على نفسي ولو أصبت صاحبه دفعته إلي هذا ما جل المالك لو أحصر صاحبه أمضي وتخلصت منه فش سوي أنا مضايق نفسيا مضايق قال له أبو عبد الله عليه السلام والله أن لو أصبته كنت تدفعه إليه سلوك تحلف أنه إذا تحصل مالك تنضيّا قال إيو الله أنضيّا قال عليه السلام فأنا والله ماله صاحب غيري هذا مالي هذا شو المعنى وأن الإمام كان انتهى مالا ثم هذا أو موجي معنى أنه مجهول المالك إلي يرجع إلي فأنا والله ماله صاحب غيري قال فاستحلفه أن يدفعه إلى من يأمره قال خلق مالي أنا أقول لك المنتن وإحلف أنك تفعل ما أقوله وحلف قال فحلف قال فاذهب فقسمه في إخوانك ولك الأمن مما خفت, خفت من قال فقسمته بين اخواني هذا الموضوع أن مجلس مالك يتصدق بي الإمام ماربانو روح تصدق به على إخوانك ورواه الصدوق بإسناد عن الحجاج. حديث واحد. حديث واحد من أبواب سبعة من أبواب من كتاب اللقطة. ها. هذا ما عندنا سأنتو فكروا في حوالي ما شرحناه اليوم. تشوفوا تصلون إلى نتيجة قطعية بحيث تفتون أو لا. وعلى أن نرى ماذا يا شاء الله غدا إن شاء الله.